إن شاء الله سوف نتحدث عن الأسماء الصحيحة في الوايات السنة المضربة وهل بس الواي المسلم هو اللي قام بهذه العملية ولا في أمور أخرى طبعا الأسماء المشهورة أحزون هؤلاء الناس يعرفها قويس انا قلت المرة اللي فاتت ان فيها تسعة وستين اسم من الاسماء المطلقة في الدلالة على الحسن اسماء مطلقة في الدلالة على الحسن ورد الاسم مفردا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه عددهم كام تسعة وستين اسم وفي كمان عدد واحد وعشرين اسم من هذه الاسماء ليست من اسماء الله بالمرة يعني لم ترد اسما في حق الله عز وجل وإنما هي أفعال أو معان حق أو روايات ضعيفة لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعندنا كمان تمن أسماء من الأسماء التي تذكر مضافة أو مقيدة في حق الله عز وجل لأن الله ذكرها كذا هذه الأسماء نقول هي أسماء نعم هي أسماء لكنها ذكرت بوضع مخصوص فما قيده الله عز وجل نقيده لأن دورنا تجاه الأسماء نحن نحصيها على وضعها فالمطلق الذي أطلقه الله على نفسه نصدقه فيه والمقيد الذي قيده الله عز وجل في حقه يبقى نصدقه فيه لأن العقيدة مبنية في الأصل على الله يكرم مبنية على تصديق الخبر وإيه وتنفيذ الأمر فأين الخبر؟ المطلق فاصدقه واين الخبر المقيد فأصدقه انا ياتيني الخبر فاصدقه إذا كان مطلق يبقى مطلق واذا كان مقيد ومقيد ولسه جاء الكلام ده على الموضوع بالتفصيل لكن احنا بنعمل مقدمات ده عشان نشوف المعاناه التي مر بها علماء الامه وتكلموا عن الاسماء المشهوره في بين عامه الناس وارادوا ان يعيدوا الناس الى الكتاب والى السنه احنا قلنا الاسماء المشهورة التي ادرجها الوليد بن مسلم ورواها عنه الطبراني الوليد بن مسلم هو نفسه اللي ادخل عدة اسماء واستبدلها باسماء اخرى يعني وضع في رواية الطبراني اسم القائم واسم الدائم واحد ده هو اشتقه من معنى الدوام في حق الله الله يا دائم ولا دايم غير الله يا الله دليل بقى هو لكن سهل. الدليل لازم يكون توقيف لازم يكون اسم ورد في القران بنصه انما هتجيب فعله وتحوله اصبروا علينا لغايه ما نشوف حكايه تحويل الافعال دي مالك يوم الدين هو هنا اضاف المالك وهي اصلا في الاسماء المشهوره اللي هي 69 لكن لاحظوا هنا ان في اسم واحد ذكره اللي هو اسم الله انه هو اللي ذكروا مين يكتبوه عندك يلا عدوا بقى عشان تعدوا معايا من الأسماء اللي هي وضيفت واحنا استبدلنا 29 اسم بتلاتين اسم في اللوحة اللي هتتوزع عليكم ان شاء الله عز وجل بعد الصلاه اول اسم هنا ايه؟ لا. الاعلى المحيط طبعا الاعلى مش نحتاج نبحث عنه سبح اسم ربك الايه؟ لا. الاعلى افرض حصل خطأ في موسوعة يعني من ضمن الموسوعات لو جيت بحثت عن القائم هتلاقي فيه غلطه الكمبيوتر مش هيطلعها اضرب لكم مثال اهو احنا بحثنا على القائم في موسوعتين فطلعها طب افرض فيه غلطة في الموسوعه انا عرفت ان غلطة في الموسوعه ازاي من خلال ان الواحد اصلا في تخصصي وحفظه لكتاب الله عز وجل عرفنا ان فيه غلط فالغلطه ديت انت لو كان الواحد بيثق في الجهاز الثق عميان غير تخصص هيزل لازم تخصص تعرف فيه فانا عندك على سبيل المثال لو احنا بحثنا على البرنامج بتاع القران في الورد ده برنامج ملحق بالور ولو وجدت خطأ زي كده تبعت للجماعه اللي هم أصحاب الموسوعه يصلحوه مش إنك أنت تسكت عليه لأن المفروض التعاون مع هؤلاء الاخوه على أساس يكون العمل على وجه الكمال فدي كلمة قائمة اسم قائمة اللي هو المقيد في حق الله خلينا أكبر لكم الخط شوية عشان تشوفوه وأجيب لكم خط كده يكون ايه؟ تخين وحلو واس كده فحنقول في القرآن بحث فنادته الملائكة وهو قائم ايه فين الآية اللي بتقول افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت مجاتش يبقى انا عرفت هنا ان البرنامج ده فيه ايه غلطة لأن اللي كتبه بشر طب هالبحث جزئي في البحث الجزئي المفروض تطلعه من صورة الرعب لأن الآية في صورة ايه الرعب هدى كل الآيات هنحددها كلها ونقول نسخ نسخ كل الايات فال عمران فنادت اليك هو قائم يصل مش هنا وما اظن الساعه ايه قائمه مش ايس واذ بوان لابراهيم مكان البيت الا والقائمين وطهر بيته للطائفين والقائمين امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائمه طيب ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسات الى ان قال ايه وما اظن الساعه قائمه ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة والذين هم بشهاداتهم قائمون فين الآية بقى لفايس من أسماء الله اكتشفنا الغلطة دي إزاي أثناء البحث وإحنا بندور قلنا لا الآية مش موجودة يبقى معنى كده في غلطة في البرمجة بتاع الموسوع طيب دي غلطة في برنامج هنا لكن في مئات البرامج عن القرآن الآن تبحث فيها طلع على سليم يبقى ده غلط من المبرمج اكتشفنا الكلام ده وإحنا نشتغل والكلام ده كان بيظهر كتير جدا في موسعات السنة مش في دي يعني ما تبحث عن موسعات السنة تجد هذا الكلام بكسرة طيب الشديد الشديد ورد في القرآن كثير جدا شديد العقاب شديد العذاب والهيات كثيرة مش محتاج ان احنا نبحث عنها يعني المحيط برضو ورد اسما بنصه بس مقيد ولم يرد مطلق ما وردش طبعا معرب بلاي فلان لانما قل له مثلا يبحث لي عن المحيط قال لا توجد ايه نتائج شايفينها اهي كلمة لها نتائج قال لي ما فيش نتائج طب لما اقول له مثلا بس وأنا أقول له بحث جزئي بحث جزئي يعني إيه يعني جزئي من الكلمة بس يعني لو في كلمة وفيها جزئي اسمه محيط طلعت فهو قال لي في 11 موضع بس لما تراجع إلى 11 موضع هتلاقي والله محيط ده اسم مقيد ولا مطلق مقيد قال عمراء ان الله بما يعملون محيط وكان الله بما يعملون ايه محيطه وكان الله بكل شيء محيط وهنا محيط بكل شيء خلي بالك الانفاء والله بما يعملون محيط تستطيع انك تستوعب كل ما وردش الاسم مطلق لان احنا بحثنا القضية سواء في القرآن أو في السنة فما وردش فاحنا عارفين ان هو مواردش واللي عايز يبقى يبحث بعد كده في البيت وعنده الموسوعات المسألة سهلة على الجماعة اللي عندهم كمبيوتر وفاهمين المسألة بشكل جيد يبا اذا الاسم المطلق الوحيد اللي اضافه الوليد المسلم في قائمة الطبراني اسم ايه اللي اضاف الوليد المسلم خلي بالكم مشاني يعني انا ذكرته والوليد المسلم ذكره اهو بقى يقول لك الأعلى وايش اسم سبح اسم ربك الاعلى ان كل اسماء الله موصوفه بالعلو لكن الأعلى مش من اسماء الله اهو لو كان الوليد المسلم ذكره بعدا في ضمن الاسماء المشهوره وآلفها الناس هيبقى ايه اسم من اسماء الله ليه لانها مشهور هو اللي بيشتهر كده ويقعد والناس كلها تعرفه زي اللي ما عرفش عنه حاجه حتى لو معاه 1000 حق أخي بقى لك بالك هذا الاسم ورد بنص سبح اسم ربك الاعلى طيب الأسماء المشهورة التي أدرجها الودي المسلم دي خلاص اللي هي الطبراني. وشوف اللي بعده. ذكر فيها اسم الرافع بس اسم الرافع مطلق ولا مقيد. واحد يقول لك الرافع ورد اسم إيه؟ أيها ورد اسم إيه؟ بعض الناس عشان ما ذكرناش ال وتسعين يقول لك يبقى انت بمعنى كده بتنفي اسم ورد في القران لا هو ورد في القران بس يبقى في قائمه الاسماء هي المقيده فهنشوف هل الرافع ورد الرافع بالالف ولا مش موجوده في القران اهو لا توجد نتائج طب احنا عايزين نرافع بس واحنا بنبحث بحث جزئي تعرفين يعني ايه بحث جزئي طيب قال عمران خمسة وخمسين. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ها ومطهرك انتوا عارفين ذلكم اسم متوفيك ورافعك الي ها ومطهرك من الذنوب وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا كذا اربع اسماء موجوده في الايه ويقول لها حتى لها في قيمة الأسماء المقيدة ويمكن حتى الآن لما بحثنا في الأسماء المقيدة وكانت كل جاي إن شاء الله بالتفصيل إحنا معاكم إلى أن تقولوا خلاص استوعبنا المسألة استعاد دقيق حتى أن كل واحد من مننا حضر منا بإذن الله تعالى حيبقى مرجع في القضية بإذن الله بنقول دلوقتي إذ قال الله يا عسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الأسماء دي كل أسماء مضافة لما جمعنا قيمة الاسماء المضافه من الكتاب والسنه طلعوا 99 اسم على القواعد اللي احنا وضعناها والتزمنا به فهنا لو انت أخذت الرافع رافعك يبقى رافع عيسى مش كده اه لو أخذت الرافع وادخلت اسم الرافع في الاسماء المشهوره زي ما الولد تحاول ان هو يعملها يبقى لازم واحد يقول دخل ايه المطهر والمتوفي مش كده برده ايه الفرق بقى بين الرافع والمتوفي ده اللي خلى الوليد يتردد لأنه هو حيدخل الرافع فواحد يقول له تابو المتوفي والمطاهر والجاعب فمرة يقوم سيبقى خالص يبقى ذكرها مرة ورجع تردد وشلها وحط مكانها ايه اسم ثاني يبقى دلوقتي لو دخلت اسم الرافع يبقى لازم تدخل الباء لان واحد يقول لك شميعنا يعني لكن لما نقول هذه اسماء مضافة مقيدة في قائمة الاسماء المقيدة محدش هيتكلم معك لانت ماشي على منهك يبعد الراف هل هو في الاسماء المطلقه لا مش في الاسماء المطلقه دي الاسماء هي اللي رواها عنه مين ابن حبه قال نشوف اللي بعده لاحظوا هنا الوالد المسلم اضاف اسماء في, في هذه اللوحه اللي رواه عنه مين ابن خزايم كم اسم الوقت كتبناهم واحد بس الاعلى تضيفوا بقى كمان القريب يبقى رقم كام اثنين والمولى واضح الاسم شايفينه قدامك اهو بالابيض المولى والاحد الحاكم هل ورد الحاكم مطلقا نشوف نعايزين عملي الحاكم بالالف واللام كبحث مطابق لا يتوجه بحث جزئي فأقول لك بالالف واللام في خمس مواضع. كم بالالف ولا بالالف ولم بس جزء جزء يعني الحاكمون كده يعني فنشوف عملي واحنا ننتعب نفسنا لين ما كل حاجة موجود الاعراف فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين خير الحاكمين هنا اسم مضاف ولا ولا مطلق مضاف طيب يونس نفس الكلام واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله خير الحاكمين هود ربي ان نبني من اهلي وان وعدك الحق وانت ايه احكم الحاكمين فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين دي هتلاقي قائمه الاسماء المقيده يبقى الحاكم لم يرد مطلع قبل لما نقول دلوقتي حاكم بس من يطلع يقول ها يريدون ان يتحاكموا هنا فعل ولا اسم بس الكمبيوتر طلع عليه لانهم مفرش من اسمه فعل لان كلمه حاكم داوه الفعل مش كده يتحاكمون فهو بيدور على حرف الح والالف والكاف والميم في أي موضع بقم جنب بعض يوم مسيف لكن هي طلعت هنا ايه شايفينها ولا ماش واضحه في الصور طيب كويس الاعراف حنطول بقى في المسألة لكن انا بطلب لكم مسألة ان هذا كله بحثناه في الكتاب وفي السنة في موسوعات السنة وإن شاء الله وإحنا بنبحث عن الضوابط اللي التزمنا بها هنبين كل اسم من خلال الموسوعات اللي موجودة في السنة ونشوف إيه اللي احنا منها لأن إحنا عايزين أمور عملية تبقى فاصل لأن إخوانا صحيح الاستغراب في يقول لك والله الرجل ده ايه نهديه بالظبط اللي جاي يقول لا انا قرأت الموسوعات وبحثتها فواحد ما هوش متخيل استخدام الحسب في التقنية يقول لك اه الرجل ده بيتكلم جزافا كده ده احنا لو عادنا نقرأ في الالف في الكتب ديات لما اقطع نفسني ما هنعرفش يخلص وبعدين يعني احاط علما بما لم يحط به السلف يعني من اللي قال الكلام ده اصفر ولا من تكلم به لكن تقنية قدامنا استخدمناها وساعدتنا في استخراج اسماء الله عز وجل بصورة دقيقة الى حد ما او الى أقصى ما يمكن الإنسان فيها فلما تنكر علينا طالما الاسماء موجودة بنصها في الكتاب وفي السنة ولذلك لن يسع اي واحد على الاطلاق وأنا بقول لكم بقرة تانية اي واحد شيخ مهما كان مكانته ومهما كان علمه استاذ في جامعة ولا شيخ في دعوة ان يجعل اسماء اللي موجودة بنصها في القانوة والسنة 99 مطلق 99 ممقيد ويقول لك لا دي مش اسماء بيخدع نفسه ولا بيتحك على الناس قدل اسماء وده قدلتها لأني أسماء ورد بنص أنا ما جبتهاش ولا اشتقتها أنا من نفسي ده, ده اسماء ده هو ونحط خطه تحته بس زي ما عملنا حتى ورده عند النص فالأسماء دي ما حدش حيقدر ان هو إيه يجادل فيه لكن حيقول لك إيه لا ممكن الشيخ وضع قواعد لم يسبق إليها طب القواعد لم يسبق اليها طالما طلعت لنا تسعة وتسعين مطلق و وتسعين مقيد تبقى كويسة ولا وحشية رد يا أخي يعني الواحد لما يجي يحسبه والله يطلع الاسماء بدريتها من Quran والسنه ما يحط قواعد اللي حطها المهم تعرفش انت تحط القواعد من عندك وتطلعنا وتريحنا ولا سيب الناس على عماهم لغايه ما تيجي تقول لا الناس كده كويس وخلاص ولو خدنا بالاسماء المطلقه والمقيده حنعمل فتنه بين الناس اقول لك الشيخ جي يطبق القواعد فلم يلتزم بها او ما طبقهاش هو خالفها طب وريني اللي خالفه قول للناس انما كلامه خلاص مش هينفع ولذلك هم استعجلهم وأنا واثق جدا أن في وقت قريب هيراجعوا نفسهم تاني وقولوا احنا قلطانين اصبروا بس صلوا على رسول الله يبقى احنا أضفنا دلوقتي القريب والمولى والإيه والأحد اللي ذكر الأسماء دي مين الوايد بن مسلم الأسماء المشهورة اللي رواها مين البيهق أضاف هنا ايه؟ ده مش موجود في الاسماء المشهور بس جاب المغيس من ايه؟ ما دليله على اسم الله المغيس؟ نبحث دور في القرآن والسنة لن تجد الاسم لا في القرآن ولا في السنة يعني ما نقول مثلا كلمة مغيس في نتائج؟ على البحث الجزء ما فيش نتائج لا على المطابق ولا على الجزء مش موجود المغيز طب واحد يقول لك إيه؟ ما احتمال يا شيخ المغيز ده موجود بس انت ما تشويخت بالك يكونش في كتب السنة ندور كده ادي موسوعة الحديث الشريف وزارة الأوقاف انا طبعا جايب موسوعات خفيفة لإنة لو انا حبحث في الطويلة هنعاكل ان شاء الله عز وجل للفجر ممكن ما تكفيش الوقت نكمل لبكرة ان شاء الله عز وجل لغاية العصر والعصر ما تكفيش برضو نوع الثلا� ن إحنا لما بحثنا في الموسوعات عشان تبحث الموسوعات دي كلها حاجة صابرو طويل في ثلاثة سنين ونص إحنا عادين عاقفين على الحاسب بهذه الطريقة والله وكل يوم بحث الأسماء المطلقة خذله بسنتين ولا أسماء المقيدة خذ نفس الكلام لأن الأمور بدأ يتباها يتتولى بعض رؤوس الأفعى فكن واحد يصبر علشان يبحث كل الموسوعات خمس سنتين موسوعة بالطريقة دي الأمر بدل ما الأخ يقول والله احنا نساعدك عشان نطلع الصواب للناس لا عازين يتبخو دكتور محمود يا أخوانا الحكاية بننظر إليها إزاي يعني إنت أنا ليا برضو روح وعند اعصاب والواحد له ضغطات أما الواحد يعمل عمل يشعر فيه بأنه هو أدى رسالة يقدر يساعد فيها الناس للتعرف على الحق فجأة أشوف ألاقي أغلب الناس خصوصا إحنا نتوقع منهم أن ينصروا مذهب الحق هم نفسهم اللي حربوك ويعرضوك شيء عجيب جدا جدا شوف أخوانا في المغيس بحث في النص كل الكلمات اول الكلمات كجملة لا واحده يبحث الاول بلا فلا في كتاب المغازف صاحب البخاري وغيرت صوتي كهيئه المغيث المغيس هنا اسم من اسماء الله طيب احنا مش هنقفل الحديث كله نحن يأخذ وقت عند البيهق كتاب النفقاء عن ثور عن قبل ايه ها؟ النتيجة قدامكم انتوا شايفين نبحث بمغيث ابحثوا انتوا اللي يدي اطلع دليل يبقى يجيبه نضيفه على طول والله لو جبت دليل صحيح اي واحد يجيب اسمي بدليل صحيح هنضيف لان احنا مطالبون بتصديق خبر الله وتنفيذ امر مش ده الاصول اللي احنا اتفقنا عليها فاي يجي لك اسم بدليل يقول العين والراس لكن تاكد الاول انه هو اسم تاكد ان ورد الخبر على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مجرد المجازفه لا صوت الشيخ لو تعبان ولا حافش صحيح والله يب... الله يبرك فيه أنا أنا أنا أحس إن أنت تعب أنا مش عارف أشتغل ولا تعبان جنبي لو تعبان صحيح أخونا الشيخ عادل شيخكم يعني أصاب وتعب النهاردة في العمود الفقري فدعوه لكم رب أسحبه تعالى يشفي وهو قاعد بيعاني والله لكن يعني أنا قلت له ما تعبش نفسك لكن هو مصر إن هو يكون متواجد ربنا يبرك فيه طيب ده المجيس تعالوا بقى للايه للوحة اللي جاء دي وركزوا معي أضغتوا كم اسم كده ها ما شاء الله هنا بقى ايه خير كتير دي الأسماء اللي أدرجها مين لو الأسماء دي دي اشتهرت زي بقية الأسماء المشهورة اللي رواها الترميزي حد كان حينكر على وادي مسلم. المسلم حد كان حيقول لا انت غير من الأسماء ما نرفش هنا حاجة لا حول ولا قوه الا بالله الحافظ أنا أحاول بقى بسرعه ورد مقيد العادل ما وردش الفرد ما وردش مش موجود الرب ضيفوا له اسم الرب يبقى كامل خمس. الكافي هتلاقى الأسماء المقيدة الدائم وتكلمنا عنه قبل كده مش كده برضه؟ ما وردش العالم ورد اسم مقيم او مضاف المعطي المعطي اللي ذكروا ميم الوليد المسلم ضيف الوليد المعطي بينا في كامل الوقت ما تعدوا معي اشتغلوا علشان تعرفوا القضية والتفاصيل انا عايزكم تكتبوا انت وتعرفوا ايه اللي شفتوه بعينكم و ايه اللي درستوه لان الكلام ده هتسألوا وتسألوا عنه وناس هتكلموك فيه فبقى انت عارف ده موجود فين وده موجود فيه القاهر <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> اسمه مطلق <تصفيق> اسمه مطلق <طه؟ تصفيق> <تصفيق> و... لا, اللي هو اللي قوله لا هو القائر فوق عباد لان احنا قلنا ايه ان الاسم اذا اضيف الى علو الفوقية فهو مطلق لان علو الفوقية بيضيف اطلاق فوق الاطلاق دي لسه حتيك بشرط الاطلاق اصبروا بس خدوا كلامي دلوقتي وحتلوا العديد له واضحة ان شاء الله زي الشمس المبين بينا في كامل وقت استنم استعجلة على ايه يا بوي <تصفيق> اقالكم تاني بس أنا عديدهم وحاسبهم فواحد حيقولي لا تمانية أو سبعة يحسب التحور حنشوفه في العدد دلوقت المبين اسم ورد في قول يعلمونا أن الله هو الحق الحق المبين بعض الناس يقول لك لا المبين ما هو اسم اه هو قول ما هو اسم بس عشان الدكتور محمود ذكره إنما لو عرف أن الوليد المسلم مسلم ذكره وكان في الأسماء المشهورة حيقول لك ده اسم وحينفح عنه هما بيدافعوا عن حاجه بس الشهر بين الناس طيب المبين الاحد قل هو الله ايه احد يبقى كم دلوقتي تمانية تقولوا تمنيه تسعه مش كده سبق يعني طيب سبق قبل كده خلاص ماشي الصادق ورد اسم مضاف او مقيد وحنقولك اقولك التقييد بعد كده الابد ما وردش الجميل اسم من اللي ذكر الجميل قولوا يا اخوان اسم ولا وصف حد يقول وصف كده ما اسمعه ايه الفرق بين الجميل والجمال الجميل ايه والجمال اكتبوها جنبكم في جنب كده الجميل اسم والجمال ايه وصف يعني اللي قاعدين عارفين يفرقوا بين الاسم وبين الوصف وان الجميل اسم وان الجمال ايه وصف واضحة دية حد مش فاهمه وانا اشرح حاله يعلم لك الغني موصوب بايه بالغنى يبقى الغنى والغني اسم كده برضو؟ المحسن موصوب بايه يبقى المحسن والاحسان وصف. الاسم فيه العالمية والوصفيه لكن الوصف في الوصفيه, <تصفيق> الوصفية فقط وليست فيه الايه الوصف لا يقوم بنفسه لابد ان يقوم بموصوفه والاسم دل على الوصف اي دلاله اصبر <تصفح> الله دي. ها <تصفيق> <تصفيق> بالتضمن احسنت اه ده جاي علشان في الاخر في كلام احنا عايزين نقول الجميل اسمه ولا وصف اسمعها تاني بالله عليك ولا تاني اسم حد يقول وصف طيب البادي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة القديم لم يرد الوتر اللي ذكر الوتر مين ها؟ الوتر. ما الفرق بين الوتر والوتريه يعني الوتر اسمه ولا وصف يا اخوانا اللي ذكروا مين يعني لو أنا قلت الوليد يبقى جبت بدعه قلت اللي الوتري يبقى انا جبت بدعه ابتدعت في دين الله عز وجل طيب خلينا دلوقتي يبقى الوتر يكتبوا جنب كده الوتر اسم والوتريه ايه وصف واللي ذكر الوتر مين عده معاه يبقى الجميل هيبقى رقم كام اسم والوتر ذو القوه اسم مضاف وحتلاقوا في قائمه الاسماء المقيده على القواعد اللي احنا عملناها البرهان ما وردش ها؟ البار البار ما وردش ورد البر البار اسم ورد عند المسيحيين هتلاقوه في الأسماء اللي هي السابتة في الكتاب المقدس وظن اللي خد الكتاب يره وشافه وعلى فكرة روزة اليوسف كتبت عنه في الجمعة اللي خاتل ديت والجماعه النصارى مبسوطين قوي بالدراسه <تصفيق> استاذ دكتور كوم قول هذا البحث غير مسبوق كان ينبغي ان احنا نعمله ما تعملش في تاريخ المسيحيه ودي شهادة منهم طب كويس على ما يقروا بقى الكتاب بقى. ربنا يعينهم على اللي فيه <تصفيق> الشديد ورد مضاف وإحنا ذكرناه قبل كده مش كده وبعدين بقى <تصفيق> معلش احنا في البرمجة ما عملناش حسابنا ان ايه احنا قلنا له كل دقيقتين اقلب من نفسك فبيقلب اللوحه اللي بعد على طول طيب ايه الشديد ورد مضاف ايه القدي... ال... ال... ال الوفي الوفي ما وردش, ما وردش الاسم والاصف الوتر ورد اسم خلاص وعندنا يبقى رقم كام عشر البرهان ما وردش الشديد ورد مضاف وشديد العقاب والعذاب اتكلمنا عنه القدير القدير مش في الاسماء المشهوره لاحظوا كده اللي حافظ الاسماء المشهوره او ممكن نرجعها تاني الاسماء المشهوره ما فيش فيها اسم القدير بس القدير ذكروا مين الوادي موسى اسمه ولا مش اسم ما الدليل على القدير ان الله على كل شيء قدير خلي بالك والله قدير والله غفور رحيم طب القدير هنا اسم ولا وصف دل على وصف ايه ما الفرق بين القدير والقدره قول يا اخوانا القدير ايه والقدره الله اكبر ربنا يبارك فيكم الواقي ده ما وردش صح لك ما وردش ازاي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ها نرجع للمصحف لا ده موسوعه الحديث معلش اجيب لكم مصحف المصحف واضح يا اخوانا مرئي كويس على الشاشه طيب ممكن النضاره بتاعتنا ريما جبتهاش الف 25 موضع طب خلينا نشوف مطابق عشان نخفف شوي اهو وما لهم من الله من واق اللي هو الواق ما لهم من الله من ايه يبقى الواقع هنا اسم اقول له يا اخوان اقول اللي ذكر الواقع استند الى مثل هذا يقول لك يبقى مفهوم المخلفة ان اللي حياقيهم ربنا سبحانه وتعالى بالعقل كده احسبه يقول لا ما تحسبش هنا بالعقل احنا عايزين اسم ورد نصا في حق الله تبارك وتعالى برضو الرعب ما لك من الله من ولي ولا واقع طب واحد يقول لك تم هو الولي ورد اسم في الاسماء المشهور نقول له مش عشان النص ده والله هو الولي يقول الولي اسم لكن ما وردش الوقت. طيب غافل. وما كان له من الله من واق كل الأدلة استعرضناها وبحثناها فلم يثبت ان الواقع اسم من اسماء الله ولي لا اسم يجيبه طيب يبقى كم اسم دلوقتي يا اخوانا بعد القدير 11 طيب قادي القيمة اللي موجودة يبقى ما أدرجه الوليد ابن مسلم من الأسماء المطلقة والمقيدة مما ليس في رواية الإمام الترمزي المشهورة منذ أكثر من ألف عام الأسماء المطلقة اللي كتبتها عدوا معايا بقى هو قولوا قريب المولى الأحد الأعلى الرب المعطي القاهر المبين الجميل الوتر القدير دول كام حداشر اسم ذكرهم الوليد من الأسماء المضافة والمقيدة اللي ذكرها الوليد وإحنا غير التمانية اللي موجودين في الروايه المشهوره وإحنا أضفناها في قائمه الأسماء المقيدة القائم والحافظ والكافي والعالم والصادق والشديد القوه هذه الأسماء اللي ذكرها الوليد المسلم حضاشر اسم مطلقه لاحظوا معايا هنا إن فيها اسمين أنا يهم إن فيها تركزوا عليهم أول اسم الجميل والوتر والقدير دي اسماء ولا اوصاف قولوا اسماء كده يوقفوا يقول لي اوصاف مش اسماء اسماء ولا اوصاف يا اخواننا طيب كويس قوي هل الوليد بن مسلم بس هو اللي جمع الاسماء المشهوره هو اللي جمع الاسماء لا الوليد جمع الاسماء وادرجها في كلام النبي عليه الصلاه والسلام في اثنين معاه محدش يعرف عنهم حاجة خالص غير الجماعة اللي هم بدرسهم في كتب الحديث وعارفين الكلام ده كويس الأولان اسمه عبد الملك بن محمد الصنعاني عند ابن ماجه عبد الملك بن محمد الصنعاني في رواية ابن ماجه روى روا جمع الاسماء باجتهاده. هل اجتهاده توافق مع اجتهاد الوليد ад Осبيل المسلم ولا الادراك اللي وضع الوليد اختلف عن الادراك اللي وضع عبد الملك بن محمد الصنعاني خليني علشان بتاع ما تنقلش ونحن نتحكم فيه عرض المراحل الانتقالية للشرائح بلاش تلقائك خلاص كده مش هيمش اللي ما نقوله مش ده ادراك من يا اخوان عبد الملك ابن محمد الصنعان عبد الملك ابن محمد الصنعان بينفرد بالموضوعات هل لك الكلام ده منين؟ ازاي عرفنا ان عبد الملك ده كلام العلماء بتوع الجرح والتعديل الجماعة المحدثين مش هينكروا عننا الكلام ده يعني بس هندعنا عرف الكلام ده عبد الملك وموضوع ده بينفرد بالموضوعات فالوليد عبد الملك ابن محمد الصنعاني جمع هو كماني 99 اسم اجتهاد وعلى فكرة كل من جمع فاجتهاده مشكور لان ساعد من جاء بعده في ان يكمل هؤلاء كلهم تكاتفت ارادتهم في الوصول الى الاسم بدليلهم وما بيش ان احنا عارضنا او خليفنا لا ده احنا وفئناهم فيما ثبت دليله وهم علمونا كده ان كل ان يؤخذ من كلامه ايه ويرد وان العقيدة مبنية على خبر يصدق وعلى امر ينفس القضية مش قضية ان واحد يقول لك لا اس الشيخ بيحب الظهور عايز زعم الضجة وخلاص والله ما كنت تعرف ابدا ولا بالي وانا بشتغل ان الامور حتصر الى ما صارت اليه على الاطلاق بل المرور هي أجد كده ربنا سبحانه وتعالى قدرها بناء على دراسة احنا عملناها بعد ما توصلنا لها ما ينفعش ان انا خبيها واحره علشان خاطر فلان ما يزعلش الشيخ فلان دزعلان ولد الشيخ هيعمل فتنة في الأمة الإسلامية لا حول ولا قوة إلا بالله أنا غلطان يعني احرى الكتاب اعمل فيه في اخبي عن الناس عبد الملك بن حمد الصنعاني روى عنه ابن ماجه اللي هو ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني ساعه ما تشوف عبد الملك بن محمد الصنعاني يبقى الحديث موضوع او حديث ضعيف ما ينفعش خالص حدثنا ابو المنذر زهير بن ابن محمد التميمي حدثنا موسى بن عقبه حدثنا عبد الرحمن الاعرج اظن سمعنا عن عبد الرحمن الاعرج بكده اللي برضه الوليد روى عنه عبد الرحمن اللي زي عبد الرحمن وموسى بن عقبه ما حدش روى الاسماء بزياده عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما ماء إلا واحده وانه وتر يحب الوتر يعني الوتر هنا اسم ولا وصف اسمع الوصف فيه ايه الوتري يبقى الوتريا ايه وصف والوتر اسم من حفظها دخل الجنه وهي الله الواحد الصمد وبدا يعد الاسماء لاحظوا معايا كده الاسماء اللي تحتها خط الجميل اللي ذكروا مين لا الوليد ذكر وذكر عبد الملك محمد الصنعاني حدش يقول ان ده ايه ان وصف وعبد الملك الصنعاني ازاي يجيب وصف وعملوا اسم طيب القاهر اللي ذكروا مين عبد الملك محمد الصنعاني هو. وذكر الوليد الرب كان اخونا الفاضل الدكتور موسى يقول لك ايه يا اخي الرب ايه الاسماء اللي جابه ما الرب هو الله يبقى لازم يبقى يجيب الرب وقول ده اسم الاسماء مكفايه الله عز وجل وخلاص وفي ذات القرآن وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم طيب المبين اسمنا اسماء الله لاحظوا تحته خط أنا بدأت تحته خط على اساس هي هنديكوا دراسة إحصائية دلوقتي على كل الكلام بتاع عبد الملك محمد الصنعان المعطي الوتر والأحد مش دول تحتهم خط اللي ذكر الكلام ده مين عبد الملك بن محمد الصنعان واتفق برضه مع الودي المسلم فيها كم؟ سب... لا لسه حقيقي العدد هو عشان نعمل دراسة إحصائية شوف اللي بعدها لما عملنا دراسة على الحديث اللي ورد عند ابن ماجه لقينا إيه لقينا إن عدد الأسماء اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنة في الروايه دية ستين اسم بغير لفظ الجلالة بغير اسم الجلاله يعني اسم الجلالة مع ستين يبقى واحد وستين اسم الاسماء اللي ذكرها وهي موجودة بنصها في الكتاب وفي السنة مما استبدلناه مكان الاسماء اللي ذكرها الوليد المسلم في الاسماء المشهورة وقلنا دي وردت بنصها في الكتاب والسنة اللي متعلمه بالاحمر دي انت قلتوا كم اسم؟ سبعا نعدهم كده اونين اربعة ستة تماني لا عد كويس تماني ها؟ ازاي القريب مش اسم واحد بس يتكلم اه مجاش تحت خط مش مشكلة بس هو اسم ولا مش اسم <تصفيق> طيب يبقى كده تمانية دي الأسماء اللي ثبتت في رواية عبد الملك بن محمد الصنعان طيب نشوف إحنا دلوقتي إدراج عبد الملك بن محمد الصنعان في الأسماء المضافة والمقيدة واللي ما ثبتتش عددها تسعة وثلاثين اسم على ترتيب وردها كالآت اللي متعلم بالأزرق دي اسم وضاف حتلاقي في قيمة الأسماء المقيدة واللي متعلم بالأسود دي أسماء معلاش دليل يا أفعال يا معاني الواحد لا يجوز ان هو يشتقي منها اسماء لرب العزة والجلال عبد الملك ابن الصنعاني اضافها من ضمن الاسماء هل نأخذها لان هو ذكرها ولا نأخذها لان نقول ما نأخذها عشان ما فيش دليل عليها ان كان في دليل نأخذها اللي عليه دليل ورد بنصي وبحسناه وطلعنا عديلته متعلم باللون ايه الاخضر وده اسماء مضافة ومقيدة حتلاقها في قيمة الاسماء المقيدة واضح يا اخوانا؟ و... هذا عند الاسماء المقيدة معونة باللازل احنا معلمين دايما الاسم المطلق بيبقى لونه احمر والاسم المضاف بيبقى لونه ازرع زي ما قلنا في المصحف في اول محاضرة نجي بقى لواحد تالت ما حدش تناول كلامه ولا التفت لدرسته وان كانت موجود اللي هو عبد العزيز ابن الحسين الترجمان ابن الترجمان اللي عبد الملك بن محمد الصنعاني خلينا اولا ما نشوف احنا مقول ان هو ينفرد بالموضوعات فواحد استنى يا شيخ انت جبت الكلام ده من ايه علماء الجرح والتعديل قالوا في ايه هدورلكوا على موسوعة من الموسوعات اللي هي جامع التراث حتى على قلل تشوفوا كيفية البحث فيها ونظم ده عبدالعزي من الحصين ونطاق البحث هظن انه محدده سلفا لكن نحدده تاني بنبحث في في كتب الحديث وتراجم الرواهات كتب اللي التراجم والعامة بكتير الكتب دي على فكرة يعني كتب الشروح كتب الاثار كتب الثقات كتب الضعفاء رواد كتب مخصوصة والله يا جماعة بتوى حديث ربنا يبارك فيهم كذا لو هم يستغلوا التقنية دي كانوا خلصونا السنة حديث حديث انه اذكر من زمان بينا نكلم بعض المشكرون تعالى ناخد بالاسباب دي وتحطونا قواعد بحيث ان تستطيع اي واحد يستطيع ان الحديث بسهولة ويسر ويعرف ويحكم عليه كان صحيح صحيحة ضعيف وتعلم الطلبة ازاي يجمعه بنظام التخريج الحديث في ان يعرف الرأو بمجرد كتاب اسمه لكن بعد كده بتقول له احفظ لي الحاجات اللي هنحذبناها وبحس لي مثلا عبد العزيز بن الحسين هو الوقت بيرى كتب الجرح والتعديم كلها عشان يطلع ترجمة هذا الراوي اللي هو عبد العزيز بن الحسين خلص كده هو يعني نقدر نقول مثلا المقتنى في سرد الكنى عبد العزيز بن حسين بترجمان القرصاني عن الزهري واهن الجرح والتعديل عبد العزيز بن الفصيل ابو سهل من اهل مر وقع الى الشام المهم قالوا فيه سالته ابي عن عبد العزيز بن الفصيل فقال ليس بقوي منكر الايه الحديث وهو في الضعف مثل عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وأيضا سألت أبا زرعة عن عبد العزيز من حسين فقال لا يكتب إيه حديث مصطلحات طبعا إخواننا بتوع الحديث هم أدرأ بهذه القضية ابحث عن عبد الملك الصنع نفس الكلام هيطلع ينفرد بالموضوعات لأن بحس الكلام ده وتتبعناه بالشكل بقيق العشاء ان شاء الله نتابع ويكون فيه هدوء من قبل اخونا عشان ايه ما طولش عليكم ايه الكلام السريع كتير عبد العزيز بن حسين من الترجمان برضو ورد في عند المستدرك عند الحاكم روى بسند عبد العزيز بن حسين بالترجمان قال حدثنا ايوب السختياني على فكرة دول كلهم اتكلمنا عنهم مرة هات الرواة ان كل هؤلاء رووا الحديث من غير زيادة هو نفسه يعني هذا حديث محفوظ من حديث ايوب واشام عن محمد بن سرين عن ابي هريرة مختصرا دون ذكر الاسامة الزائدة فيها يعني هما لم يلتفتوش لكلام عبد العزيز بن حسين وعبد الملك بن محمد الصنعاني مع ان هؤلاء من المعاصرين الوليد من يعني ما في معروف ان اول من قام بهذه المحاولات من الرواة في عصر السلف الصالح هم التلاتة دول لكن اللي اشتهر وخد الشهرة الوليد ابن مسلم بقالوا الف سنة الاسماء اللي جماعها الناس بتعتبرها كإنها قرآن لكن دول يعني مع ان عندهم من الاسماء يعني انا عجبني عبد العزيز بن الحسين في ايه ان عبد العزيز بن الحسين راح فين عبد العزيز بن الحسين عبد العزيز بن الحصين الاسماء اللي ذكرها اغلبها وارد نصا في الكتاب والسنه اكتر من الاسماء اللي ذكرها الوليد لكن ما حدش التفت الى جمع السبب في كده ان هم كانوا بيعتبروا عبد العزيز بن الحصين وعبد الملك بن محمد الصنعاني من الرواه الضعفاء اللي لا يلتفت الى قولهم في الحديث طب يعني الوليد بن مسلم الكلام اللي جابه رفعه الى الرسول عليه الصلاه والسلام رفعه اصلا هو مدلس تجليس تسويه زي ما عرفنا حاله في المره اللي فاتت فكلامه أصلا برضو موضوع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس نصا مرفوعا باتفاق العلماء لكن كان أولى أن نبحث عن الأسماء من خلال ثبوت النص والدليل ما محدش أخد باله من جمع عبد العزيز من الحسين لكن تعالوا نشوف مع بعض كده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تسعة وتسعة من مئة إلا واحدة من من أحصها دخل الجنة الله الرحمن الرحيم الإله خلي بالك هنا الأسماء اللي فيها إيه تحتها خط يخن. وعدوها معايا برضو ريت انت مستعجل على إيه <تصفيق> معنا الشاكب برعمي هنا وإيه نشوفها نعم نشير الشريحة كده كده واضحة طيب ممكن نصغرها شويه كده شوف يا اخوان الاله اسم ذكره مين عبد العزيز الحسين والرب تحت خطه وذكر الحنان المنان احنا قلنا الحنان ما ثبتش اسم والمنان هو اللي سبت وذكر الأحد وذكر المولى النصير وذكر الحق المبين لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن لما يذكر الحق ويسيب المبين هما اتنين جنب بعض فأيا واحدة شيء موش منطقي ابدا وعندك المليك والمقتدر المقتدر في الأسماء المشهورة والمليك جنبها أخذ الاتنين وهو ده الاولى والأقرب مش كده برضو يا أخواننا ولا ايه يا يا أيما الحنان قلنا المرة اللي فاتت إن الحنان حديثه ضعيف إنما المنان حديثه صحيح والقريب ذكره والجميل ذكره والوتر اسم والأكرم الأكرم ما ذكروش الوليد خاطص ولا عبد الملك بن حمد الصنعاني اللي ذكره مين عبد العزيز من حسين وإحنا أخذنا الأكرم مش عشان ذكر عبد العزيز من عشان ربنا قال اقرأ وربك الايه الأكرم القدير اهو مش موجود في الاسماء المشهور الشاكر فان الله شاكر عليم شايفين يا اخوانا الخلاق بلى وهو الخلاق العليم اهو نص اسمه لما تعد الاسماء دي كلها كام تب راجعوا كده جايز تطلع ستاشر اربعتاشر نعد تاني اه اللوحه اللي بعده هتبقي لنا المساله على طول 15 لا زودوا كمان واحد ها شوفوا كده لا ولا المولى الناصر 2 2 يبقى 16 كده طب هنشوف عدد الاسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنه في هذا الحديث عددها كام 70 اسما بغير اسم الجلاله عدوا الاحمر اللي موجود 16 عرفتوا ان 16 دلوقتي 16 على فكرة انا بشتغل في, في تجهيز الكلام ده من امبارح بالليل لغايه النهارده والله لغايه الساعه 2:00 احنا بنجهز الموضوع على اساس يبسط لكم فيش بحيث تبقى واضحة يعني فهم 16 فعلا الإله والرب والمنان والأحد والمولى والنصير والمبين والجميل لاحظوا الجميل هنا اسم ولا صفه اسمع يا اخوان الله يرضي <تصفيق> وبعدين ما تستعجلوش اللي عايز يعرف الفرق بين الاسم والصفه تقول لك ايه ان الله وتر يحب الوتر لو لك الوتر اسم من اسماء الله لا, لا ده ده اسم المخلوق يحب كل شيء وتر ويحب كل فعل ايه وتر لكن دلاله الاسم على الوصف نقول ان الوتر اسم دل على وصف الوتريه والجميل اسم دل على وصف الايه الجمال فالجمال اسم ولا وصف وصف لكن من الناحيه اللغوية نقول عليه ايه اسم لان معرب بالالف واللام طب واحد يقول لك هو متخيل ان الاسم يا ريت الاخت اللي بتعيط فوق اسكت سكتها الله يغفر له الاسم المعرب بالالف واللام مش بس علامه التمييز فيها الالف واللام يعني واحد بيقول لك ايه طب هو ما وردش بالالف واللام فيبقى علامة الإسمية إيه؟ هي علامه الاسميه بس الالف واللام بالجر والتنوين والندى والو مسند للاسم تمييز تمييز حصف ان الله جميل بفها ايه التنوين يبقى اسم وهو علم على الله عز وجل فواحد يقولك لك لا ده ده, ده وصف وصف ازاي تعملوا اسم طيب خلينا نشوف الحكايه دي هنعرف الكلام ده بعدين يبقى دلوقتي في كم اسم ذكرهم عبد العزيز بن حصيف 16 اسم اكتر من الاسماء اللي جمعها مين الوليد بن مسلم يعني كان اولى ان دي تكون هي المشهوره بس النصيب بقى خلي بالك ازاي كل واحد خد نصيب في ادراج عبد العزيز بن حصيف باقي الاسماء اللي هي ما ثبتتش او هي اسماء مضافة او مقيدة عددها سبع وعشرين اسم سبعة وعشرون اسما اللي باللون الاسود دي اوصاف او افعال واللي باللون الازرق دي اسماء مضافة او مقيدة